أحد الفتيات ماسكا الجوال وفي المط... في المطاف وكير كير كير تضحك تدرجة. أجيها من قدام تلف أجيها من الجهدي تلف أبغى أنصحها الناس الشباب ملتمين عليها قاعدة بتقول نكت تتكلم والناس بتطوف يبغى ينصحها في الآخر إما شافته بضيقها قالت له في فيه إيش تبغى مني إيش تبغى مني تقول الشيخ. قال لا اتق الله اتق الله أنت في بيت الله في الصحن وشوف الشباب كلهم قاعدين ما يستنوك يطالعوا عمين وشمال اتق الله تعرفي قالت له قالت له اتق الله الآن لو ربنا لك ملك الموت الآن وأخذ روحك لو أرسل ملك الموت الآن وأخذ روحك إيش يكون موقفك إيش قالت له قالت له أقول لك أدلف يعني أقلب وجهك خلي ملك الموت حقك هذا يستناني ببوابة تسعة خلي ملك الموت يستناني عن بوابة تسعة يقول مدام قالت الكلمة هذه قال أنا اللهم بلغت اللهم فشهد خرج يقول خرج يكمل طوافه سع حقه ويلاقي لما عند بوابة رقم 9 فجا كانوا هم غطينها بالعباية حقتها غطيها بالعباية فطلعت هي نفس الفتاة إلا قالت اتحدث ربنا خلي ملك الموت استناني بوابة 9 ما خرجت رجلة من القبر بوابة 9 إلا وربنا راس الله ملك الموت تتحدمين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 قصبا عنك سوف تعود هذا الطراب لميتة تكابر نفسا تكابر على الله سبحانه وتعالى أسأل الله علي حسن الخاتم يعني. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح